شبكة مزامير آل داود تقدم أخاكم تسلنا من خشيئك ما تحوم بين بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا من جمتك ومن اليقين ما تنوره به علينا مصائم الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا رَبَّنَا مَقِّنَا قُوَّتَنَا وَآتِنَا مِن لَّدُنكَ أَمْراً وَاجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ أَنْتَ أَرْزَقْنَا وَمَا اسْتَغْفَرْنَا لَكَ رَبَّنَا وَلَا تُصْعِبْ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِنَا وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى ودا إلى النار واجعل اللهم إنا لما نصير الىك من مشيرنا واجعلنا ممن تنظر علينا وتغفر لنا برحمتك امانوا واحمين اللهم إنا نسألك دوام الطاعة وثبات علينا اللهم إنا نسألك العافية والعون لنا وداو من منا سقط بنا عَادَ الأَمْنُ وَالْهِمَامُ اللَّهُمَّ يَا سَمِيعَ الدُّعَاءِ أَيُّهَا الذَّاكِرُونَ وَقِفُوا بِمَا أَبَيْتُمْ أَيُّهَا الْمَسَاكِينُ الْمَالِمُ قَوْلُ اللَّهِ يا رحمتك ويا قشوعنا على عامك جاءك بنمو من عظيما وخوالج يسيم فان تخرجهم من هذا المسجد المبارك انا وعدا وفرج مرده وقضيت حواء غرم وشبحت يا سارَتُهُ هَرَمَ وَشَرَحَتْ يا سَميعَ الدُعَاءِ والذين شهدوا لك من وحدانيا ولنبيك من رسالة ولا تغى على ذلك ضغف لهم ورحمهم وعافرهم وعفو عنهم وعكروا ذنبهم ووسعوا نخلهم ونقيم من الذنوب والخطايا كما ينقثون منهم من الدمس واصلا بالماء والخلج والبرد وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسينات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطول من حارمكم عمين وعند قيام أشهد من الآمنين اللهم انقلوا من ضيف اللحود ومرات عدود إلى جناتك جنات الخلود اللهم اجعلوا من الآمنين واجعل قبورهم رياض من رياض الجنة ولا تجعلنا حفر من حفر النيرات اللهم عليك لنا في اسماعنا وانا صابرنا وقروبنا واذواننا وعدول ياتنا وتبع علينا مما كنت تتوا ورحيم واجعلنا يا ربنا شاكرين ليعمك مثنينا بنا عليه طائين لما اتم على لنا انك الجواد الكريم اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم عليك من أعداد الدين اللهم أحصيهم عددا وقتلهم أددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم إِنَ نَدْرُعُ بِكَ فِي نُحُورِينَ وَنَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ مِنْ شهورين. ما أمننا في أمطاننا وأصلح إمتنا ومدى تنورنا وجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع لغاك اللهم احفظ على واجعلهم على الحق متعاقلين وإلى سبيلك من التاعين واجعلهم رحمة على العباد والعباد وأصدح الله مهم بهم المسلمين ووفقهم يا ربنا لكل خير واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلومهم وابدهم سمن السلام وأخرج من الظلمات إلى النور إنك سميع تريم مجيب الدعوات اللهم يسر على أمرنا اللهم رك سحر على المسحورين وعاشي المعيونين وارفع البلاء عن المبتلين واشف مرضانا وغرب المسلمين اللهم اقل اللهم نور الولات انك سميع يا ربنا كريم المجيب الدعوات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذابها اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما عنا منه وما نعلم آجري وآجري ما علمنا منه وما لم نعلم يا ربنا يا مولانا لا تخرجنا من هذا المسجد المبارك إلا لذنب منفور وسعي مشكور وعمل صالح متغبل منور وهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التفلال ولا حول لنا ولا قوة إلا بك وأنت المستعان وعليك البدار ولا حول لنا ولا قوة إلا بك وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا